رحمة الله رب العالمين وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بعض. أحبتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد في مدينة بيرن السويسرية رجل عبر من العمر السادسة والثمانين من عمره مسن قاد سيارته في الاتجاه المخالف في الشارع العام يعني السيارات بهذا الاتجاه هو يصير بالاتجاه المخالف ويتأفف ويتضجر كيف أن هؤلاء يسيرون عكس السير. مع أنه هو, هو الذي يسير عكس السير. إلى أن وجد من قدر الله وفضل الله على الراكبي وسائق المركبات. أن وجد دورية شرطة. فتوقف عندها. واشتكى لهم أن كل الناس يسيرون سيرا مخالفا. فما كان منهم إلا بهدوء شديد أخذ منه مفتاح السيارة وقاد سيارته إلى أن أوصلوه إلى بيته الإنسان يأخذ من هذه الطرف العجيبة التي حدثت يعني واقع حدثت يعني أن كم من مدير مؤسسة أو قائد مجموعة أو قائد مؤسسة أو مدير يعني يشغل منصب القيادة في مكان ما صغيرا كان أم كبيرا يقود متهورا ويظن أنه يعني هو الذي على حق وأن كل أعضاء المؤسسة لا يعرفون كيف تسير الأمور فإن لم توجد له من يمسك على يده في هذا الخطأ القاتل دمر من حوله ولذلك نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم من استهموا في سفينة فصار لبعضهم اعلاها ولبعضهم أسفلها فقال الذين في أسفلها بدلا من أن نؤذي جيراننا لنخرق خرقا في نصيبنا ويأخذ منه الماء فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا نحن أمة كامرة بالمعروف ناهية عن المنكر لا نترك صاحب المنكر سادرا في غيه ويجب أن ننصحه ونأخذ على يده وإلا نسأل الله السلامه ونسأل الله حسنا خاتمه للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته